أنه قسم تصنيفه ومؤلفه ورتبه على خمسة ابواب تحيط به بمقصود الكتاب وان كان في ظاهره أن المقصود به والكتاب هو ما يتعلق به بالأدب او ادب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه وكذلك أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه لاخر ما ذكره رحمه الله تعالى ولكنه أراد ان يقدم في الباب الأول ما يدل على فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله وقد أحسن في ذلك ايماك احسان اذ معرفة فضل العلم وما يتعلق به وشرف العلم والعالم هذا مما يحث على على الطلب قد كان السلف يعتنون بذكر الايات والاحاديث وما أثر عن الصحابه ومن بعدهم فيما يتعلق به بفضل العلم وفضل تعلمه وتعليمه ولا يكاد يخلو كتاب مما يتعلق به الأدب ونحوه إلا ويذكر فصلا أو نبذا مما يتعلق به بفضل العلم بل الجوامع المؤلفه في جمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تخلو من, من ذلك فيما يتعلق بفضل العلم والادب ولذلك قال الشيخ ابو هلال وعند الحكماء أن من تبرم بالعلم والعلماء ومن يقدر على حفظ العلم والأدب وهو مقصر فيه فليس بانسان كامل والكامل من الناس من عرف فضل العلم كامل من الناس من عرف فضل العلم ثم قدر عليه طلبه حينئذ يكون الطلب فرعا عن معرفه فضل العلم بل كانوا يعدون من يعرف فضل العلم وعنده من القدرة فيما يتعلق بالحفظ ونحو ذلك والفهم ولا يطلب العلم وعندهم هذا قصورا ولذلك قال ومن يقدر على حفظ العلم والادب وهو مقصر فيه فليس بانسان كامل والكامل من الناس من عرف فضل العلم ثم انقدر عليه طلبه قال وروي أن رجلا قال لخالد بن صفوان مالي إذا رأيتكم تذاكرون الاخبار يعني تتذاكرون الاخبار وتدارسون وتناشدون الاشعار كلها افعال مضارعه بحذف احد التاءين تدارسون وتتناشدون وتتذاكرون قال مالي اذا رايتكم تذاكرون الاخبار وتدارسون الاثار وتناشدون الاشعار وقع علي النوم بمعنى انه ياتيه النوم فاجابه خالد بن الصفوان فقال لانك حمار في مثلاق إنسان الذي يعرف فضل العلم لا ينام في حلقات العلم وقال بعضهم لا يظهر فضل العلم لمن لا عقل له كما لا تبين الشمس لمن ليس له بصل الذي لا يبصر لا يتبين له فضل الشمس وجمال الشمس وكذلك فضل القمر وجمال القمر لانه لا يبصر فكذلك الذي لا يظهر فضل العلم له فهذا لا عقل له لا عقل له وقال ابن الجوزي في التبصره وقال بعض الحكماء ليت شعري اي شيء ادرك من فاته العلم واي شيء فات من أدرك العلم من فاته العلم ولو أدرك ما أدرك من الملك والجاه والسلطنه والمال فقد فاته كل شيء لانه كما مر أن أساس الدين قائم على العلم فلن يصح معتقد صحيح الا على أساس العلم ولن تصح له عبادة صحيحه إلا على على اساس العلم فمن فاته العلم كل العلم فقد فاته خيري الدنيا والآخرة والاخره ليتشعر أي شيء أدرك من فاته العلم واي شيء فات من أدرك العلم من أدرك العلم فصار عالما حليذ لم يفته شيء ولو لم يكن ملكا ولو لم يكن صاحب جاه ومال ونحو ذلك ثم قال ولا يخفى فضل العلم ببديهه العقل يعني العلم بفضل العلم من البديهيات التي يتصورها الإنسان منذ أن يتصور معنى العلم عرف فضله عرف فضلهم ولا يخفى فضل العلم ببديهه العقل لانه الوسيله إلى معرفة الخالق وسبب الخلود في النعيم الدائم ولا يعرف التقرب إلى المعبود إلا به فهو سبب لمصالح الدارين قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لو لا العلماء لصار الناس مثل البهائم لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم لأنهم لا يكن لهم هم الا الاكل والشرب وياكلون ويشربون وينامون هذا شأن البهائم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما عشاق العلم فاعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه وكثير منهم لا يشغله عنه اجمل صورة من البشر إذا علم حقيقة العلم وفضل العلم لا ينشغل عن العلم ولو كان ما كان من الأمور المتعلقة به القلب ونحوه وكثير منهم لا يشغله عنه اجمل صورة من من البشر وقال ايضا ولو صور العلم صوره لكان لكانت يعني الصوره ولو صور العلم صوره لكانت اجمل من صوره الشمس والقمر فالعلم جمال لكنه جمال الباطن اولا ثم يكون جمال الظاهر وليس يجهل فضل العلم إلا اهل الجهل ليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل لأن فضل العلم إنما يدرك بالعلم فضل العلم يعرف بماذا بالعلم والمراد بفضل العلم الذي يعرف بالعلم يتعلق به من العلوم الاخرى وإذا كان كذلك فلا يجهل فضل العلم إلا أهل الجهن لهذا وذاك وما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى عقد الباب الاول وقد أحسن كما ذكرنا ايما احسان لان هذا مما قد ينشغل عنه طلبة العلم فيما يتعلق بمعرفة الآيات الداله على فضل وشرف العلم وكذلك ما يتعلق بمكانه العالم في الدنيا والاخره فقد ينشغل عنه بتعلق النفس بالمسائل لأن من الفتن التي قد تعرض لطالب العلم هو أن يتعلق بالعلم ويكون تعلقه بمجرد العلم الذي هو مسائل فحسب وهذا يعتبر من الفتن بمعنى أنه قد ينصرف عن الغايه التي من اجلها فضل العلم على غيره ولم يفضل العلم على غيره إلا من أجل ما يترتب عليه من التعبد لله عز وجل من العمل به فاذا تعلق النفس بالعلم ذاته بالمسائل بحفظ المتون والبحث ونحو ذلك دون أن يترتب عليه العمل به هذا يعتبر من الفتن التي قد تعلم به بالمرء وهذا كما ذكرنا سابقا لا يعتبر من العلم النافع وكل نص ورد في الكتاب والسنه بفضل العلم وفضل أهل العلم إنما ينزل على طائفة معينة خاصة وهي من جمع بين العلم والعمل وأما من أفرد العمل دون العلم أو العلم دون العمل هذا لا لا يكون ممدوحا في الشرع انما يكون يكون مذموما ولذلك قال اهل العلم في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم الضالون هؤلاء قد غلوا وجفوا فيما يتعلق بالعلم والعمل وأما أهل الصراط المستقيم فاهم ميزه تتعلق بهم هو انهم جمعوا بين العلم والعمل واما من علم فلم يعمل وهذا ليس على سنن الحق وكذلك من من عكس قال رحمه الله تعالى الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه الباب الاول لاسبق وسبق أن قال في المقدمه الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله عرفنا أن النبلة بالضم المراد به الفضل فغاير بين تسميتين وهذا من باب التفنن ولا اشكال فيه لأن النظر هنا في الكتاب ليس من ليس النظر فيه لكونه قد جمع احكاما شرعيه وانما اراد فيه ان يجمع آدابا وان كان بعضها يتعلق به حكم شرع لكن أراد التفن فذكر عنوانا في المقدمة وخالف فيما ذكره من سرد الابواب وهذا لا اشكال فيه ولا يعتبر نقصا في تصنيف المصنف رحمه الله تعالى الباب الأول في فضل العلم والعلماء فضل هو الزيادة في اصل معناه اللغوي قالوا وكل عطية لا يلزم اعطائها لمن تعطى له يقال لها فضل كل عطية لا تلزم سمى ماذا سمى فضلا كل عطية لا يلزم اعطائها لمن تعطى له يقال لها يقال لها فضل وقد ياتي الفضل بمعنى الشرف بمعنى بمعنى الشرف ولا مانع ان يحمل اللفظ هنا على على المعنيين فالعلم فيه فضل وفيه شرف كذلك كما نص في المقدمة في فضل العلم واهله والشرف العالم ودل على أنه قد قصد المعنى الاخر الذي يطلق الفضل عليه في فضل العلم الفضل والفضيله ضد النقص والنقيصه والفضيله الدرجه الرفيعه في الفضل ويجمع على على فضول قوله في فضل هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر الباب الأول كائن في فضل العلم والعلماء جمع بين الأمرين العلم بحد ذاته لانه مصدر يعتبر وقال هنا للعهد الذهني اذ المراد بالعلم اذا اطلق هنا ورتب عليه الفاضل المراد به العلم الشرعي يعني علم الوحيين كتابا وسنه واما ما عداه من العلوم الدنيويه هذه ليس لها فاضل لذاتها ولا تدخل في جميع النصوص باتفاق السلف وأما دعوى من يدعي من المعاصرين بأن العلم إذا اطلق في الوحيين شمل كل علم ولو كان علما دنيويا هذا لم يفهمه السلف الصالح في فهم الكتاب و والسنه بل اذا أطلق العلم فالمراد به العلم الذي يشرف به الإنسان في الدنيا والآخرة وهذا لا يكون إلا لعلم الكتاب والسنه وأما العلوم الدنيويه كالطب والهندسة ونحو ذلك مما يحتاجه المسلمون فهذه اختلف فيها هل هي فرض كفاية ام لا وعلى كل قيل بانها فرض كفايه ام لا حينئذ الثواب إن نوى بها نفع المسلمين فيتعلق حينئذ الثواب بماذا بالنيه لا بذات العلم فإذا نوى بعلمه الدنيوي أن يتقرب إلى الله عز وجل في نفع المسلمين فلا اشكال بمعنى أنه جائز له ذلك قد يرغب في بحسب الشخص بحسب المهنه التي يختارها لكن هل ان العلم فيصير فضيلا أو فضيله في نفسه الجواب لا لأن الأصل فيه الاباحه فيبقى على على اصله وسبق ان قررنا فيما يتعلق ب المسألة الأصولية وهي أن الوسائل لها احكام المقاصد أن هذا باعتبار النوايا يعني فيما يتعلق بالمباحات المباح قد يكون وسيلة إلى الواجب يكون واجبا لا ينقلب المباح فيكون واجبا وانما يثاب على على نيته ويلزم بالفعل لكن يبقى على اصل الاباحه وكل ما ورد عن السلف فيما يتعلق أنه يتقرب من منومه باكله وشربه وجماع وحذلك فالمراد به أنه يتقرب باحسان النية حينئذ صار عباده باعتبار النيه والنيه اوسع من من العمل اذا قاعده ان كلما كان مباحا فإذا نوى به خيرا وقربه وطاعه حينئذ الفعل لا ينقلب عباده بل يكون كعاصمه مباحا وانما يثاب على على النيه لانه دلت النصوص على أن باب النية اوسع من من باب العمل والعمل حينئذ نكون موقوفا على السمع ولذلك لو كان كل مباح ينقلب عباده حينئذ صار معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فباب العبادات الاصل فيه التوقيف بمعنى أنه لا يحكم على قول او فعل بانه عباده إلا بنص والنوم لم يرد في الشرع انه عباده بذاته فانه به القربه والتقوى على قيام الليل ونحوالك حينئذ يثاب على نيته واما النوم فكسمه يبقى نوما وهو مباح فيه في عصره اذا العبادات توقيفيه والامور العادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا يثاب على النوايا وامال العمل ذاته فيبقى العصر فيه أنه مباح اذا قوله في فضل العلم المراد بالعلم هنا العلم الشرعي ولا يدخل فيه العلم الدنيوي البحث وان به قربة إلى الله عز وجل حينئذ هو عمل صالح لكن باعتبار النيه ده باعتبار ذاته العلم في فضل العلم والعلماء العلم صفه لابد لها من, من موصوف والعلماء فاعلا جمع عالمين جمع عالمين فاول موصوف فقدم العلم على على الصفة على الموصوف لماذا لأن العلم جاء مدحه في الكتاب والسنه كصيبه ثم من تلبس به يلزم منه ماذا يلزم منه أن يثنى عليها عينذان الاصل هو العلم والفرع هو فاعل أو المتصف به بالعلم ولذلك جاء في الكتاب والسنه مدح العلم والثناء عليه وجاء كذلك مدح العلماء لكن الاصل هو العلم والعلماء فرعا اذا العلم سابق اذا قدم الصفه على على الموصوف باعتبار الاصل وهو الوجود ثم قال وفضل تعليمه وتعلمه يعني جاء أن بعض النصوص دلت على أن تعليم العلم وتفقيها الناس الذي هو الدعوه الى الله عز وجل ببيان ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه والانكار على ما يخالف ذلك هذا يعتبر من العلم بل هو من اصول العلم سيتعلق بباب المعتقد أو بغيره فتعليم العلم للجاهل يعتبر من العبادات بل هو من أفضل العبادات كما كما سياتي لان النفع هنا يكون متعديا ومعلوم أن العباده أو العمل الصالح على جهه العموم العمل الصالح إذا كان متعديا إلى الغير فنفعه حينئذ يكون أكثر واذا كان كذلك حينئذ اذره في شرع ربنا اعظم وإذا كان كذلك فالصلاه فائدتها تعود على المرء ذاته واما تعليم العلم فهو متعدد فيرفع الجهل عن غيره ويبصر الناس نحو ذلك ويقيم شرع الله عز وجل ويذب عن شرع الله عز وجل كل ذلك يعتبر من التعليم وهو داخل في مفهوم الدعوه كما أنه يدخل فيه مفهوم الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وكذلك ما يتعلق به بالنصيحه فكلها متداخله وكلها كائنة في التعليم ولذلك جاء أو جاءت ادله تدل على فضل التعليم وفضل تعليمه وتعلمه تعليم تفعيل وهو سيله وهو وسيله وتعلمه هذا مقصود واثر وعرفنا ان ثم فرقا بين المصدر وأثر المصدر فالتفعيل هذا الفعل الفاعل يترتب عليه ماذا التعلم فاعلمك فتتعلم كذلك اعلمك فتتعلم الأول صادر من المتكلم هو وصف له والثاني الذي هو الاثر وصف لمن للسامع والمتعلم وليس وصفا للمتكلم اذا عندنا تعليم وعندنا تعلم فتعلم يدخل في مفهوم طلب العلم لانه من جملة التعلم والتعليم هذا وصف للاهل العلم اذا التعليم وصف للعلماء وطلاب العلم الذين يعلمون والتعلم هذا وصف لطلبة العلم الذين يقتبسون العلم من من العلماء ولذلك قيل التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني والتعلم تنبه النفس لتصور ذلك والوجه الاول اولى اذا التعليم وسيلة والتعلم هذا مقصود واثر ولكن هنا التعليم الفضل المرتب عليه لا يلزم وقوع الاثر الفضل حصول الأثر تعليم جاءت آيات تدل على على ان التعليم تعليم الناس ونشر الدعوه أن فيه فضلا عظيما لكن ولله الحمد والمنه أنه لم يجعل هذا الفضل مقيدا بالقبول وعدمه بل بمجرد فعل الفاعل حينئذ ان تعلم قبل الناس أو لم يقبل أن تنال الفضل العظيم ولذلك التعليم والتعلم متقابلان لكن ليس من شرط حصول فضل التعليم أن يحصل ماذا الاثر فقد يجلس المعلم فيعلم سنة وسنتين وعشرا وعشرين ولا يتخرج طالب واحد هل قدم علي قدم عليه هل يشترط في نيل الفضل أن يتعلم الناس لا ولذلك قالوا العلماء على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل الفضل وتبرأ به الذمة سواء قبل المقبول أو المنهي او لم يقبل هل الأجر وبراءه الذمة متوقفة على القبول لا قبل منك او هذا ليس اليك لان ثم هدايتين تتعلق بالتعليم والتعلم التعليم كما مر معنا أنه من قبيل هدايه ان التعليم انه من قبيل هدايه الدلاله والإرشاد. فأنت تهدي من تهديه بدلاله ارشاد يعني ترشده وتعلمه وأما القبول والتعلم والآثر انشراح الصدر والعمل بما يعلم فهذا من قبيل هدايه التوفيق فالاول وصح لك وبيدك باذن الله تعالى والثاني ليس اليك بل هو الذي جاء نفيه عن افضل البشر وخير البشر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا انك لا تهدي من احببت لا تهدي هذا نفي تهدي هذه هذا فعل مضارع وقع في صيغه النفي اذا ادنى ما يصدق عليه أنه دائما في عمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى واحرام بمعنى أن الواجب عليك أن تعلم وان ترشده وان تنصحه وان تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر هذا الواجب عليك فإذا فعلته فقد امتثلت الامر على اكمل وجه لكن يشترط بالطريقه الشرعيه كما قال الشيخ السلام رحمه الله تعالى على ما تجيب الشريعه فان قصرت قصرت لكن هل يقبل الناس اولى هذا ليس اليك لانه هذا من قبيل هدايه التوفيق وهذه ليست اليك البته بل ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نفى عنه هذا النوع إنك لا تهدي وأثبت له الهداية المشتركه التي تكون لله عز وجل بالقران ووحيه وتكون للانبياء والمرسلين وتكون لسائر المؤمنين وهي في قول جل وعلا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم هنا السؤال الذي قد من بعض صغار طلبة العلم نفى الله عز وجل الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم واثبتها له في موضع هل بينهما تعارض قال لا وحي لا تعارض بينهما البت ولا تناقض تعارض في ذهنك انت لان اللفظ قد يكون مشتركا وله محامل هنا من شرط صدق التعارض والتناقض أن يصدق على محل واحد فالذي نفي إنك لا تهدي والذي أثبت إنك لا تهوى لتهدي لو كان المحل واحدا وهو هدايه ودلاله ارشاد لحصل تناقض لكن لا ليس الأمر كذلك بل الهدايه المنفيه هي هدايه التوفيق والهدايه المثبته هي هداية الدلاله والارشاد الهدايه المنفيه هدايه التوفيق من خصائص الباري جل وعلا فمن رامها فقد نازع الباري في صفة من صفاته الذي ينكر على الناس ويغضب إذا لم لم يمتثلوا امره قد يغضب لانه خالف أمر الله عز وجل لا اشكال فيه لكن لكونه لم يمتثل أمره هذا محل اشكاله النيه فيها دخل لكن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر ثم قَبِلوا او لم يقبلوا هذا ليس اليه البت اذا التعليم والتعلم نقول هذا من تقديم الوسيله على على اثره فذكر رحمه الله تعالى هنا اربعه فضول جمع فضل فضل العلم قال والعلماء اي وفضل العلماء وفضل تعليمه هذا الثالث وتعلمه فضل تعلمه فذكر اربعه فضول فضل العلم وفضل العلماء وفضل تعليم العلم وفضل تعلم العلم, وفضل تعلم العلم ثم الفضل لا يثبت إلا بدليل شرعي فضل الصفه أو فضل الشخص هذا لا يثبت بي لا يثبت بالعقل وانما يثبت بماذا بالكتاب والسنه لأننا نقرر قاعدة شرعية أن العلم مما أمر الله تعالى به وأن العلماء مما مدحهم الله تعالى واثنى عليهم اذا لابد من دليل من كتابنا وسنه بل قاعده عامه أن كل قول او كل فعل أو ترك لا يثبت له فضل إلا من جهتي الكتاب والسنه إلا من جهه الكتاب يعني لا بد من دليل كما أن كما ان الحلال والحرام لا يثبت إلا بدليل من كتاب أو سنه كذلك فضل العبادات لا يثبت إلا بكتاب والسنه وان كان اهل العلم قد قرروا أن ما يتعلق بفضائل الاعمال قد يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره بمعنى أنه إذا جاءت الاحاديث فيما يتعلق بالحلال والحرام شدد فيها لا يقبل الا الصحيح وما كان مقبولا حيث السند واما ما يتعلق بالفضيله لامر قد ثبت بدليل صحيح إن أنه عبادة فهذا يتوسعون فيه فقد يذكرون الحسن لغيره أو ما دون ذلك من الاحاديث الضعيف ولذلك ذكر المصنف بعضنا حديث التي هي منكره أو موضوعه كما سيات وكان هذا اولى عدم ذكره عدم ذكره لكن قد ذكر ذلك بناء على ما شاع ان ما يتعلق بالفضاء اذا ثبت الاصل وهو فضل العلم هذا متواتر علم الشرعي علم الكتاب السن هذا متواتر ومقطوع به في الشريعة فضل العلم وفضل العلماء لكن بعض الأدلة لا شك انها كائنه من الكتاب والسنه وهي في قمة الصحة لكن بعضها فيه نظر من حيث الثبوت فيذكرون هذا وذاك وان كانوا يقدمون ما يتعلق بالكتاب ثم يذكرون شيئا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبداون بما صحه ثم قد يردفون الصحيحه بما هو ضعيف بما هو بما هو ضعيف لكن اشترط في الضعيف أن يكون يعني مما قد يقبل إما مرسلا وإما فيه شيء من القطاع اما الموضوع والمنكر هذا لا ينبغي ذكره وان كان المصنف قد ذكر شيئا من من ذلك مصنف رحم الله تعالى ذكر ايات ثم ذكر احاديث ثم ذكر اثارا تتعلق بفضل العلم والعلماء وتعليم العلم وتعلم العلم فذكر ثمان آيات أو ثماني آيات رحم الله تعالى وهذه الايات تشترك في إثبات فضل العلم وفي بيان فضيله العلماء لانه اذا علم فضل العلم لازم من ذلك العلم بفضل العلماء وإذا جاء النص مثبتا لفضيله للعلماء دل ذلك على فضل العلم يعني الدليل الذي يستدل به على إثبات فضل العلم إذا خص به لفظ العلم يستلزم ماذا أن من اتصف بهذه الصفه فله فضل كذلك اذا مدح الله عز وجل التقوى اذا فما حكم المتقين ممدوحون املا ممدوحون لماذا لأنهم قد اتصفوا بما مدحه الله عز وجل لو مدح الله عز وجل وبين انه يحب المتقين لماذا لتقواهم اذا الوصف المخصص المتقين المحسنين المؤمنين هذا وصف يدل على ماذا يدل على أن هذه الذوات قد اتصفت بهذه الصفة فإذا رتب المدح والثناء على هذه الا على هذه الذوات لأن المؤمنين هذا يعتبروه دلا على الذوات لا على الصفات فاذا رتب الفضل على المؤمنين دل ذلك على اثبات الفضل لهؤلاء الأشخاص لاتصافهم بصفه الإيمان حينئذ إذا جاء الفضل مرتبا على العلماء نقول هذه اشخاص يعني العلماء يدل على الأشخاص على الذوات لانه جمع عالم والعالم اسم فاعل يدل على ذات وصفه انما مدحهم البارجه لو على اتصافهم بصفه العلم يشترك الفضل هنا باعتبار ترتبه على العلم باعتبار ترتبه على العلماء فإذا جاء الفضل مرتبا على العلم التي هي الصفه فمن اتصف بهذه الصفه فهو داخل في النص بدلاله الالتزام واذا جاء الفضل مرتبا على لفظ العلماء طلبات العلم حينئذ نقول هذا يستلزم اثبات فضله العلم لكن بدلاله التضمن ليس بدلاله الالتزام فرق بين الدلالتين قلنا ذكر هنا ثمان آيات رحم الله تعالى قال المصنف قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات قال ابن عباس العلماء فوق المؤمنين ب درجة ما بين الدرجتين 100 عام هذه الايه بوب بها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في أول كتاب العلم صحيح باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل ربي زدني علما فذكر الباب اولا باب فضل العلم وذكر آيتين وعلمنا سابقا أنه من الأمور المطرد عند السلف أن الحكم الشرعي في إثباته لا يستلزم تعدد الأدلة بل متى ما جاء نص واحد اثبتنا اصلا من أصول الدين ليس مساله فرعيه فإذا جاء نص واحد من كتابنا او سنه وهو واضح الدلاله اثبتنا به ماذا اصلا من أصول الدين فتعدد الادله وإن كان يزيد المرأة اطمئنانا وزيادة يقين إلا أنه ليس بشرط في إثبات الحكم الشرعي البخاري رحمه الله تعالى ذكر ايتين مع كون الايات الوارده في فضل العلم والعلماء كثيره جدا من القران لكن اكتفى بهاتين الايتين لاسيما الايه الثانية قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم يرفع الله الذين امنوا منكم قال والذين اوتوا العلم درجات هذا عطف على سابق فالرفع حينئذ الرفعان رفع للذين آمن كل مؤمن فهو مرفوع ولو كان جاهلا لماذا لايمانه وتوحيده قد أصاب الحق حينئذ هو مرفوع رفعه الله عز وجل على غيره من الكفار ونحوه لكن من المؤمنين من زاد على ايمانه العلم وعنيد له رفعه خاصة له رفعه خاصة ولذلك عطف الثاني على الأول يرفع الله الذين امنوا منكم هذا صنف ثم قال والذين اوتوا العلم درى والذين اوتوا العلم يعني ويرفع الذين امنوا واوتوا العلم جمعوا بينه بين الوصفين درجات فكل منهما مرفوع لكن لا يستوي المؤمن الجاهل مع المؤمن العالم لأن الله تعالى ميز بين بين النوعين وإن كان كل مؤمن يعلم ما قد امن به وقد وحد الله تعالى به لكن هذا قدر زائد على اصل العلم الذي حصل به الإيمان يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم قال ورفعه الدرجات تدل على الفضل درجات جمع درجة وهي المنزله اذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات ورفعتها تشمل المعنويه في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة وهذا احسن ما قيل فيما يتعلق به بالدرجات ان رفعه المؤمن العالم في الدنيا الدرجات معنويه يعني لا يرتفع درجات لكن في الاخره تبقى على اصلها بمعنى أن الدرجات حسيه وقد ورد أن الجنة درجات والنار دركات حينئذ ما جاء اطلاقه في ما يتعلق بثواب الاخره يبقى على حاله بمعنى أنه لا يؤول فيقال المراد به درجات معنويه بل يبقى على اصله لكن في الدنيا لا شك أن حمل اللفظ على حقيقته متعذر لان الدرجات علو انت لا ترى العالم يمشي فوق الناس كذلك لانه لو كانت درجة حسيه لكان يمشي فوق الناس وليس الأمر كذلك حينئذ لا بد من تاويله فنقول الدرجه في الدنيا المراد بها الأمر المعنوي وهو حسن الصيت ونحو ذلك والثناء عليه والمكان الرفيع التي تكون في قلوب المؤمنين اذن فرق بين الدرجات انظر هنا اللفظ اطلق وشمل معنيين هو في احدهما اشبه ما يكون بالمجاز وفي الثاني حقيقه ولذلك مر معنى ان الصواب عند الاصوليين أنه يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا وهنا الدرجات المستعمله فيه الاصل حمل اللفظ على حقيقته وان الدرجات المراد بها الدرجات الحسية هذا الاصل المتبادل له الذهن من اللفظ لكن لما تعذر حمله في الدنيا على درجات حسيه اولى فجعل المراد به الدرجات المعنويه وبقي في الاخر على ماذا على اصله وحيثما استحال الاصل ينتقل إلى المجاز حينئذ نقول الاصل أن يبقى اللفظ على حقيقته ولكن اوله إذا تعذر حمله على على حقيقته ونقول هذا مجاز حينئذ استعمل اللفظ الواحد والمراد به الحقيقة والمجاز وهذا مثّل أو ذهب بعض الحناب الى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى افعلوا الخير افعلوا صيغه افعل حقيقه في الوجوب مجاز في الندب ولذلك لا نصرفه عن الوجوب إلى الندب إلا بماذا الا بقرين ومحتاج إلى قرينه هذا فرع عما لا يحتاج إلى قرينه فدل على أنه مجاز والاول حقيقة اذا حمل صيغه افعل على الايجاب حقيقه وحملوا على الندب مجازا وافعل الخير حمل على الإيجاب والندب بدليل أن المأمور به وهو الخير منه ما هو واجب ومنه هو مندوب حينئذ افعل الخير الذي هو واجب وافعل الخير الذي هو هو مندوب فاستعمال اللفظ في معنييه حقيقة كان أو مجازا واما نعته بعضهم إلا ان ذلك عند كثير من أهل الاصوله جائز لانهم لا يشترطون القلين في في ذلك اذا حمل اللفظون على على معنيه وهذا المعنى هو الذي ذكره القرطبي تفصيله حيث قال قول تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامه في الدنيا يرفع المؤمن على من ليس بمؤمن وكذلك المؤمن مرفوع على غيره كل مؤمن فهو مرفوع مرفوع على من ليس بمؤمن من اهل الكفر ونحوه والعالم على من ليس بعالم عالم مرفوع على من ليس بعالم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم مدح الله العلماء في هذه الايه مدح من العلماء لانه قال الذين اوتوا العلم هذا متعلق بالصفة أو بالموصوف لا شك انه ثاني بالعلم وهذا يستلزم ماذا يستلزم أن الثناء يكون منصبا كذلك على اهل العلم وكانه قال والذين اوتوا العلم يعني اعطوا العلم لعلمهم فاوتوا بمعنى اعطوا والعلم هذا مفعوله فلكونهم قد اوتوا العلم رفعهم الله عز وجل اذا ليس لذاته ولذلك العالم يكرم عند المسلمين لا لذاته لانه لولا العلم وشهرته بالعلم لم عرفه الناس اصلا كذلك فمحبه الناس للعالم وإكرام الناس للعالم واكرام المؤمنين ومدح المؤمنين للعلماء ليس لذواتهم وانما لما اتصفوا به من العلم ولذلك ينبغي للمسلم بل يرجى على المسلم أنه لا يطلق لسانه بالثناء مطلقا على كل أحد حتى يعلم لأن العاصره هو الجهل حتى يعلم ويتقرر عنده أن هذا عالم من أهل العلم ولا يكفي هذا بل لابد أن يضم إليه العمل بالعلم وأما مجرد الحفظ ونحو ذلك فهذا ليس محلا لي المدحي كما مر معنا العلم ليس مطلوبا لذاته العلم وسيلة العلم وسيلة إلى العمل فلا نقف مع الوسائل ونترك المقاصد فعينيد كل من حفظ شيئا ما قيل هذا يحفظ إلى اخره قل لا لا بد من النظر في الأمرين فمن لم يصف في عقيدته بل كان مبتدعا هذا لا محل للثناء لانه لم يعمل بي بعلمي والذي يكون فاسقا من اهل علمي أو يكون من الذين يبدلون شرع الله عز وجل ونحو ذلك هذا ليس محلا للثناء بل لابد أن يعلم المسلم إذا أراد أن يثني الاصل ان انت لسه مكلفا لكن إذا أردت أن تثنيه فلابد أن تعلم أن هذا الشخص الذي هو محل للثناء منك انه قد اتصل بالعلم الشرعي الصحيح ثم قد عمل به والعمل يكون ظاهرا في بعض احواله وقد يكون قويا في في احوال اذا قال هنا ابن مسعود مدح الله رضي الله تعالى عنه مدح الله العلماء في هذه الايه واذا قيل مدح الله العلماء ليس لمجرد العلم فحسب وإنما لا يعرف بالشرع كما قال اهل العلم مدح العلم لذاته وإنما مدح العلم لما يترتب عليه من موجبه وهو العمل به بالعلم فإذا تركب العلم مع العمل صار محلا للمدح وأما مجرد العلم فهذا لا لا يكون محلا لي للمدح فلا يفهم من كلام المسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أن الله تعالى مدح العلماء لذات العلماء لا وإنما لما يترتب على العلم من العمل به فان لم يكن إلا علم ولو كان علما بالكتاب والسنه ثم لا يكون عمل حينئذ لا فائده في هذا العلم بل يكون حجة عليه ولا يكون حجة له هذا يجعل طالب العلم أنه يجعل قلبه متعلقا بالعمل ويجعل همته, همته كما انها متعلقة بالمسائل كذلك متعلقة بالعمل فلا يفكر دائما ماذا يحفظ وماذا متى ينتهي إلى آخره اخره اسئله تكثر عند طلاب العلم ومن طلاب العلم ويفكر دائما في هذه المنزلة ولا شك انها حسنة لكن اضف إليها ماذا العمل بالعلم كما كما يهتم الطالب في الحفظ والمتون والنظر فيما يتعلق بالمسائل كذلك يهتم بالنظر في العمل هل انت تعمل بعلمك ام لا سؤال لا بد ان طالب علم كل يوم إذا تعلم يسال نفسه هل عملت بما تعلم أم أنك تستكثر من حجج الله تعالى عليك كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها قال ابن مسعود رضي الله عنه مدح الله العلماء في هذه الايه ويكفي النص واحد في إثبات فضيله العلماء بهذا النص قال والمعنى أنه يرفع الله الذين اوتوا العلم على الذين امنوا ولم يؤتوا العلم درجات المفاضله هنا ليس بين مؤمن ومؤمن لمجرد الإيمان وانما لزيادة على الإيمان وهو العلم وعدم العلم فكل منهما مؤمن وثبتت له الرفعه والدرجة في الدنيا والاخره لكن المفاضلة هنا وقعت في ماذا في مؤمن قد اضاف على ايمانه العلم ومؤمن قد اكتفى بالجهل بما سوى ما أدخله في في الإسلام يعني, يعني لا يكون مؤمنا وموحدا إلا بعلمه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله هذا علم بل هو اجل علم فاذا علمه فقد تعلم لكن ثم زيادة على على ذلك درجات أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما امروا به هكذا قال القرطبي في في التفسير فقيده بالعمل ليس مطلقا درجات كل من تعلم حينئذ يضع في خلديه أن هذه الدرجات له لا لا بد ان تضيف إلى العلم العمل ثم قال الحافظ قول عز وجل وقل ربي زدني علما واضح الدلاله في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزياده من شيء الا من العلم قرآن كل من اوله الى اخره لا تجد طلب أو أمر الله عز وجل من نبيه أن يسأله الزيادة في شيء إلا من العلم وقل ربي زيدني هذا أمر بماذا بالزيادة قل ربي قل هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ربي يا ربي زيدني علما ولم يذكر شيئا آخر مما يطلب الزيادة فيه فدل ذلك على ماذا على أن العلم له فضلا ليس لغيره من سائل الصفات قال ان الله تعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزياده من شيء إلا من العلم وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مفسرا معنى العلم لأن لفظ العلم هذا من حيث هو لفظ مشترك وإن كان من حيث ما جاء في الشرع ليس بمشترك لماذا لان الالفاظ التي تريد في الشرع لا تفسر إلا بمراد الشرع فليس ثم اشتراك لكن في اذهان الناس قد يقع ثم اشتراكم في لفظ العلم فلا من تفسيره فما المراد العلم في هذه الايه كغيرها رب زدني علما علم ماذا دنيا لا ليس هذا المراد إنما المراد به العلم الشرعي ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى والمراد بالعلم العلم الشرعي يعني الذي مصدره الشرع العلم الذي مصدره مصدره الشرع يعني الكتاب والسنه لا ناخذ إلا من الكتاب والسنة لا ناخذ من المعقولات ولا من كتب الفلاسفه ولا المناطق ولا الصحف ولا المجلات ولا الانترنت ولا غيره وإنما المصدر ما هو الكتاب والسنة هو الذي يكون مصدرا لتلقي الاحكام الشرعيه فمن كان ناظرا في العلم الشرعي فلينظر في الكتاب والسنه وما عداه فليس محلا للنظر البتة وان ظن بعض الناس انه مصدر للعلم ولذلك ورد من أهل العلم السابقين من هو ينظر صباح مساء في كتب الفلاسفه وفي كتب المناطق فضلوا اضلوا كما هو معلوم في بمحل قال العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بامره وتنزيهه عن النقائص هذا كل من العلم الشرعي وهو واجب يعني عقيدة عبادة معاملته كل فعل لك يا عبد الله لابد أن يكون فيه حكم شرعي كل قول لك يا عبد الله لابد ان يكون فيه حكم شرعي يعني لله عز وجل ماذا حكم فيه كل قول يصدر عنك وكل فعل وكل ترك لابد ان يكون لله عز وجل حكم شرعي فيه بمعنى أن يبين هذا واجب وهذا مندوب هذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح ولذلك اقرر ابن قيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق به محل العبادة العباده اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من اقوال الاعمال الظاهره والباطنه ولا شك أن العمل ظاهرا وباطنا اما أن يكون محل العباده القلب وإما ان يكون محل العبادة اللسان واما أن يكون محل العبادة الجوارح والاركان لا رابعه لها في بني الإنسان اما القلب وإما اللسان واما الجوارح والاركان قال هذه ثلاثه وكل واحد من هذه المحال يتعلق به الاحكام التكليفيه الخمسة اما واجب وإما مندوب اما إجاب وإما ندب وإما تحريم واما كراهه وإما اباحه خمسه في ثلاثه ها خمسة عشر قاعده قال من كملها فقد كمل رح العبوديه قائمة العبوديه قائمه على 15 قاعده من كملها فقد كمل العبوديه بمعنى انه اذا عرف ما يجب على قلبه وما لا يجب وما يحرم وما يندب وما يباح كفيا وكذلك ما يتعلق به اللسان وان خالف رحمه الله تعالى في أن اللسان ليس فيه مباح وإنما هو اما ايجاب وإما تحريم واما ندب واما كره ليس بمباح لماذا لانك اذا تكلمت فهذا إما لك واما عليك فهو داخل إما في الإيجاب والندب واما في التحريم والكره ولولا لم يكن في كثره الكلام المباح إلا أنه قسوه أو يسبب قسوه القلب كما قال رحمه تعالى لكفا في كونه اما محرما واما, وإما مكروها ثم ما يتعلق بالجوارح والاركان فهي خمسه فهي خمسة احكام كذلك متعلقة بها اذا المحال ثلاثة وكل واحد من هذه المحال يتعلق بها الاحكام الخمسة التكليفيه فان خمسة عشرة عشره لا لابد على كل مكلف سواء كان عاميا او غيره وهنا يحصل التفريط سواء كان عاميا ام غير ان يعرف ما له وما عليه ولذلك الامام حنيفه رحمه الله عرف الفقه بانه معرفة النفس ما لها وما عليها ما الذي يجب لها وما الذي يحرم عليها اذا هذه الاشاره من حافظ بن حجر رحمه الله في تفسير معنى العلم ليتم توجيهها ليتم توجيه طالب العلم إلى المقصود الصحيح لماذا لان العلم سيكون هدفا لك بمعنى أنك سا تسعى في تحصيله من سلك طريقا يلتمس فيه علما اذا ما هو هذا الطريق وكيف يكون وما هو هذا العلم لابد أن تكون ثم خطوات واضحه بينه ل طالب ما هو الطريق الموصل الى هذا ثم اولا ما هو هذا العلم هو علم الشريعة علم الكتاب والسنه علم العقيده علم الفقه علم العبادات ولذلك قال رحمه الله تعالى وما ذلك على التفسير والحديث والفقه لان هذه العلوم الثلاث التفسير والحديث والفقه التفسير والحديث التفسير متعلقه كلام الله عز وجل والحديث متعلقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم جمعت ماذا الوحيين واذا جمعت العلم بالوحيين فقد كفيت جمعت العلم كله ثم الفقه المراد به ما يتعلق باحكام المكلفين من حيث الظاهر من التفسير ومن الحديث فهو اشبه ما يكون بتفسير مكرر وكذلك حديث مكرر إذا مدار معرفة العلم الشرعي يا طالب العلم مدار معرفة العلم الشرعي كائن على معرفة التفسير والحديث والفقه وليس مقصود الحافظ رحمه الله تعالى انك تشمر من الليله تبدا في التفسير والحديث والفقه لا ثم ما يمكن أن يفهمه طالب العلم بنفسه وثم ما لا يمكنه ان يفهمه بنفسه لا بد من تدرج ولا بد من علوم آلة وت ذلك اذ معرفة هذه العلوم الثلاث على مرتبتين على مرتبتين مرتبه هي من جهة أن يكون الطالب مقلدا وهذا هو الاصل في طالب العلم أن يبتدي أنه مقلد بل يجب عليه أن يكون مقلدا لأن طالب العلم انما صار طالب علم بنيته بمعنى هو عامي اصلا ثم اراد ان يطلب العنف فاخذ الكتاب فجلس بين يديه هو مسال عاميه لكن لكونه قد نوى وسلك الطريق وبدا صار ماذا صار يصدق عليه هذا الوصف فيناله من الفضل ما يناله لكن يبقى ماذا أنه ليس أهلا للنظر والاجتهاد لا يجوز له أن ان ينظر في كتب التفسير ثم يرجح أو ينظر في كتب الحديث ثم يرجح أو ينظر في كتب الفقه ثم يرجح هذا لا يجوز بل لو فعله فهو مفتر على الله تعالى الكذب وهذا وان كان طلاب العلم يرون أنه يتجاوز أسماعهم وإنما يصل لغيره قل لا هذا طالب العلم يجب أن يكون متقيا لله عز وجل وان يعرف قدر نفسه فلا ينظر نظرا مستقلا في الكتاب والسنه إلا بعد أن يكون من الراسخين بمعنى أنه يتكون عنده أهلية النظر في الكتاب والسنه الا ما الفائده من ذكر كتاب الاجتهاد الذي يذكره للاصول فيه في اصول الفقه وهذا محل اجماعي قد يقول قائل ثم نزاع في المجتهد المطلق لاخر ما يذكره بعض الاصوليين في شروط الاجتهاد نقول هذا قد حصل في نزاع لكن لا خلاف بين اهل العلم محل اجماعي أن من لم يكن اهلا في النظر في الكتاب والسنه أنه لا يرضى له ولا يرجى هذا مجمع عليه وإن زع ابن تيميه او ابن القيم في معنى بعض انواع التقليد أو بعض الشروط المتعلقة بالاجتهاد لكن في الجملة تم قدر لابد أن يصل اليه طالب العلم وهو العلم بلسان العرب والعلم بقواعد النسباب سواء كانت قواعد لغويه او اصوليه او فقهيه ان وصل الى هذه المرحله حينئذ له أن ينظر في الشرع وينظر في اقواله العلم فيرجح بين قول وقول واما إذا لم يكن كذلك فان فعل فهو آثم ويعتبر فاسقا في شرع الله عز وجل رضي من رضي وسخط من سخط لأن البعض يرى ان ان ان التحرر لابد ان نكون لا نقلد احدا من العلماء وليس عندنا مذاهب اربعه الى اخره نقول هذا يقال في موضعه ويقيد بأن من وصل إلى مرحلة الاجتهاد والنظر بنفسه صار التقليد في حقه مذموما ولذلك قرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى موقف أهل السنة والجماعه من التقليد قال أهل السنة والجماعه لا يحرمون التقليد مطلقا ولا يوجبونه مطلقا بل فيه تفصيل والتفصيل كائن بين العالم القادر على النظر والاستنباط وبين من لم يكن كذلك فمن كان قادرا هذا حرم عليه التقليد لا يجوز يجب عليه ان يجتهد وانما اختلفوا في مسألة إذا اذا كان المجتهد اهلا للنظر في المساله لكنه ضاق عليه الوقت اين هل له ان يقلد او لا مساله خلافيه لكن في العاصل انه يجب عليه ان يجتهد واما من لم يصل الى هذه المرحله من العوام واشباه العوام وطلاب العلم المبتدئين والمتوسطين والمنتهين الذين لم يضبطوا أصول الفقه ولا اللسان العربي هذا لا باتفاق لا يجوز له ان يجتهد بل يجب عليه ان يقلد فيختار من يختار يجتهد في ذو الاختيار فقط يعني يجعل له فسحه يجتهد في الاختيار يختار من من اهل العلم فله أن يختار شخصا قد يتخذه نبراسا في أخذ الحكم الشرعي ولا يتعداه لانه لا يثق مثلا في غيره أو لا يجعل غيره بمنزلة هذا العالم عنده ولكن لو ظهر له فيما يتعلق ببعض المسائل التي تكون الادله فيها واضحه فغير هنا حصل خلاف بين بين اهل العلم وان كان كثير من منه العلم يرون الالتزام عالم معين ولا يتعداه فتختار فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله ولا تتعداه او فتاوى الشيخ العثيمين ولا تتعداه هذا بناء على أن التقليد يكون به بالحي والميت اذا مدار ذلك على التفسير والحديث والفقه وليس المراد ان طالب علم يبدا بهذه العلوم لا وانما المراد أن ان العلم الشرعي موجود في هذه العلوم الثلاثه قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات ما اورد اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما العلماء فوق المؤمنين ب700 درج ما بين الدرجتين 100 عام هذا الآثر لم أقف عليه ولم أقف على أحد من أهل التفسير قد ذكر هذا الآثر فلينظر فيه ولكن يبقى العصر أن إثبات الدرجات مقطوع به وأما تعيين العدد كم وكم هذا يحتاج الى اثر صحيح واما الاثر الذي لا يعرف من أي فهذا يتوقف فيه حتى يثبت ولم أقف على هذا الاثر ثم قال وقال تعالى شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقص لا اله الا هو العزيز الحكيم هذه الايه الثانية اوردها المصنف رحمه الله تعالى لبيان منزله العلماء وهذه الايه قال فيها أهل العلم شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو اصدق الشهيدين واعدلهم اصدق القائلين شهد انه لا اله الا هو اي المتفرد بالالهيه لجميع الخلائق وان الجميع عبيده وخلقه والفقراء اليه وهو الغني وعما سواه ثم قرن جل وعلا شهاده ملائكته واول العلم بشهادته يعني جمع شهد هو جل وعلا وقرن معه شهاده الملائكه وشهاده اهل العلم فقال شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكه واول العلم والملائكه ذماطع على قوله الله يعني على افض الجلاله ومعلوم أن افضل الجلاله هنا فاعل اذا فاعل الشهاده الله عز وجل وفاعل الشهاده من الملائكه وفاعل الشهاده كذلك اول العلم وهذا الاقتران يدل على فضل الملائكه ويدل على فضل اول العلم وهذه خصوصيه عظيمه للعلماء في هذا المقام قائما بالقسط هذا منصوب على الحال قائما وهو في جميع الاحوال كذلك ليس في حال دون دون حال لا اله الا هو وهذا تاكيد لما سبق العزيز الحكيم العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء الحكيم في اقواله وافعاله وشرعه وقدره قال ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده عند استشهاده بهذه الايه على فضل العلم واهل العلم قال استشهد سبحانه بيقول العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فاجل مشهود عليه هو هو التوحيد فقال شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط قالوا هذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوهه فضل العلم واهله مع انه ذكر ماذا ذكر اولي العلم كذلك شهد الله أنه لا إله الا هو قال والملائكه واولو اولو يعني أصحاب العلم فذكر العلماء ولم يذكر العلم لكن ذكره ماذا ضمن ما كل ايه منصب الحكم فيها بالمدح والثناء والفضل على العلماء يستلزم أن ذلك منصب على العلم والعكس بالعكس والعكس بالعكس ولذلك قالوا هذا يدل على فضل العلم واهله من وجوه احدها استشهادهم دون غيرهم من البشر يعني لما خص الله تعالى هؤلاء فقد دون غيرهم ما نظر إلى الملوك ولا الصلاطين ولا الوزراء ولا إلى اخره لما خص هؤلاء يدل على ماذا على أن لهم فضلا عند الله عز وجل وانهم وان لهم منقب ودرجا ليست لغيرهم فهذا للصفاء يدل على على التفرد بهذه الصفه استشهادهم دون غيرهم من البشر فالله عز وجل لم ينظر في أحد من البشر واستشهده على وحدانيته الا لأهل العلم وهذا يدل على انهم قد اتصفوا بميزة رفعتهم عن سائر البشر ولذلك لو قال قائل العلماء بشر نقول نعم العلماء بشر لكن ليسوا كسائل البشر هم بشر يصيبون ويخطئون لكن ليسوا كسائر البشر ولذلك صفاهم الله عز وجل وجعلهم ماذا شهداء على وحدانيته جل وعلا استشهادهم دون غيرهم من البشر فتامل هذه منقبه منقبه عظيمه للعلماء أن الله عز وجل اصفاهم دون غيرهم فجميع اصناف وانواع البشر فيما يتفاوتون فيه من أمور الدين والدنيا الله عز وجل لم ينظر في ذلك البت وإنما نظر لنوع واحد وهم العلماء وهذا يدل على انهم قد اتصفوا بصفة ليست في غيرهم الثاني اقتران شهادتهم بشهادته لانه جمع بينهم بالواو الداله على الجمع والثالث اقترانه بشهاده ملائكته لانه اختار الله عز وجل اهل سماواته واختار اشرف اهل أرضه لان قل العلم قد اقول قائل اين الرسل والانبياء نقول الرسل والانبياء في قمه قل العلم فهم داخلون فليس المراد هنا بالوصف قل العلم انه لم يدخل ماذا الانبياء والرسل فاشرف اهل الارض هم الانبياء والرسل ومن كان في منزلتهم من حيث الوراثه ولذلك سياتي أن العلماء ورثه الانبياء ومر معنا ان قوله جل وعلا قال بعضه العلم فيه وهو قوله سبحانه الله اعلم حيث يجعل رسالته قلنا ها اصلا وفرعا احفظ هذه اصلا وفرعا الله اعلم حيث يجعل حيث تدل على ماذا مكان مكانيه حيث يعني المكان الصالح للرساله المكان الذي يصلح للرساله الله أعلم حيث يجعل رسالته قال مقاسم الرحمن تعالى في حاجتي على سفريني اصلا وفرعا اصلا يعني الرسل والانبياء وفرعا مراعاه لحديث العلماء ورثه الانبياء فلالصفاء للعلماء كما أن الانبياء والرسل كذلك مصطفو وهذا يدل على عظم شان العلم واهله بشهادة ملائكة ملائكته الرابع ان في ضمن هذا تزكيته وتعديله لأن الشاهد لابد ان يكون ماذا عدلا مزكا والله عز وجل قد استشهدهم واتى بلفظ شهدا فدل ذلك على أن من استشهد الله عز وجل به لا يكون الا عدلا لا يكون فاسقا لا يكون صاحب دنيا وانما يكون ممن جمع بين العلم والعمل واعلى الدرجات في ذلك هم الانبياء والرسل قال أن في ضمن هذا تزكيه ومتعديده فإن الله لا يشهد من خلقه الا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم قراها بعض الصحفيين بدكاء عدو لهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم ايس عدو لهم عدوله, عدوله قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين الخامس أنه وصفهم بكونهم اول العلم اول هذا جمع ماذا لا واحد لهم اللفظ وانما له واحد من من معناه يسمى اسم جمع وهو ملحق بجمع المذكر السالم كذلك اولي يعني اصحاب حينئذ أصحاب الصحبه في لسان العرب في الاصلي تدل على الملازمه هذا الاصطلاح وانما السثنيه ما يتعلق بي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان لي لحظه او لو لم يره الى اخره هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والا الصحبه في لسان العرب تقتضي الملازمه الذي تجلس معه مره او مرتين ليس بصاحب ما يكون معرفة واما الاصحاب فلا يكون إلا الملازم حينئذ لازم الصحبة الملازمته واما المعرفة فهي عامه من من ذلك قال هنا انه وصفهم بكونهم اول العلم يعني اصحاب وهذا يدل على اختصاصهم به وانهم اهله واصحابه ليس بمستعار لهم ليس بمستعار لله بمعنى أن الوصف بالعلم قد يكون مستعارا بمعنى انه لا يكون من أهل العلم وانما اسند اليه العلم ووصف به لامر آخر كما هو الشان الان في من يحمل شهاده بكالوريوس هذا متخرج من الشريعه اذا صار من طلاب العلم هذا مستعار هذا شهاده الزور كذلك لو أخذ ما يتعلق بالماجستير وهذا شهاده زور هو شهد له الناس بالعلم دكتور معيد حينئذ نقول هذه شهادات زور لان لا تدل على العلم الذي يدل على العلم شيء آخر حينئذ قد يكون الاسم مستعارا لكن البارج اللو على هنا قال ماذا اولي العلم عبر باولي الدال على الملازمه فالوصف حينئذ نكون ماذا يكون ملازما له ليس لوجود ورقه ياخذها ثم بعد ذلك يوصموا بالعلم ولذلك قال أنه وصفهم بكونهم اولي العلم يعني أصحاب هذا يدل على اختصاصهم به وانهم اهله واصحابه ليس بمستعار لهم السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيال خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا اذا هذه الآية تدل على شرف العلم وفضل العلم من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وقال القرطبي في في هذه الايه دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فانه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء لما اصطفى العلماء دل على انه ليس ثم صنف آخر يساوي هذا الصنف اذا شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم الايه قال المصنف بدأ بنفسه بدأ سبحانه بنفسه وثن بمالائكته وثلث يعني قرنا بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلاله ونبلا وعرفنا أن النبل بمعنى بمعنى الفضل والشرف قال رحمه الله تعالى في الايه الثالثه وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نفى الله عز وجل ان يستوي العالم والجاهل وهذا حكم من من البارئ جل وعلا والاستفهام هنا للانكار يعني لا يستويان البتة الذي يعلم والذي لا يعلم يستويان لا يستويان لا عقلا ولا شرعا بل ولا فطرة فالعالم يفوق الجاهل بمراحل قل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اول الألبام قال الشوكاني رحمه الله تعالى اي الذين يعلمون ان ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق والذين لا يعلمون ذلك يستويان لا يستويان بمعنى أنه هل المراد هنا مطلق العلم أو علم خاص بالسواء ظاهر النص ماذا مطلق العلم لا يستويان يعني لا يسوي العالم مع الجاهل لكن قال بعضهم أن المراد به العلم الخاص ولذلك هذا المثال يذكره اهل البيان هناك في البلاغه في ما نزل من المتعدي منزلة اللازم قد يعامل الفعل المتعدي معاملة اللازم العكس بالعكس يعني يتعدى اللازم في مواضع وقد يلزم المتعدي يعلم يعلم هذا متعدي لكن هنا ما جاء متعديا هل يسو الذين يعلمون يعلمون ماذا ها. يعني الذين اتصفوا بالعلم فالمراد هنا بالفعل الفعل يعلمون في أصله متعدي ينصب يتعدى يصم مفعولا به اين المفعول به نقول هنا لازم ليس متعد لماذا لأن المراد هنا من لزم وصف العلم او لزمه وصف العلم فالمراد الذي اتصف بالعلم بقطع النظر عن ماذا عن المعلوم فالمعلوم شيء آخر لكن ذهب بعض المفسرين الى ان المراد به علم خاص وهذا وذاك يلزم منه ماذا سواء قيل بالإطلاق أو قيل بالتخصيص أن الذي يعلم لا يستوي مع الذي لا يعلم هذا الذي عنه الشوكاني بقوله أي الذين يعلمون ان ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق والذين لا يعلمون ذلك او قول الثاني الذين يعلمون ما انزل الله على رسله والذين لا يعلمون ذلك يعني من والذين لا يعلمون او المراد العلماء والجهان ولا شك أنه اذا قيل علماء مراد به العلماء بالشرف هذه الاقوال كلها متلازمه كلها متلازمه لان اذا قلنا المراد به العلماء والجهال علماء بماذا بما أنزل الله تعالى من الشرع ويدخل في ذلك العلم بالثواب والعقاب ونحو ذلك اذا هذه الاقوال كلها متداخله لكن تفسيره بالعلماء والجهال أدق من حيث القواعد لماذا لان الله تعالى هنا جاء بالوصف الذي هو يعلمون وهو في سياق فعل متعد ولم يعده بل جعله لازما فدل ذلك على أن المراد به النظر باعتبار صفه العلم فالعالم من حيث هو هذا هذا متقدم على على الجاهل بل حتى العقل فيما يتعلق بامور الناس ومعاشهم الذي يعلم يكتب هذا خير من الذي لا يعلم والذي تكون معه شهاده ولو دنيويه خير من الذي لا يعلم هذا عند الناس في ميزان الناس لكن لا يترتب عليه ماذا ثواب ولا ولا عقاب ولا درجات لا في الدنيا ولا في الاخره وان كان في الدنيا قد يترتب عليه باعتبار الامور الدنيويه لكن المراد هنا الله اعلم أن المراد بيعلمون بي الذين اتصفوا بالعلم من حيث هو علم ولا شك انه يقيد بالعلم الشرعي كما ذكرنا السابقة قال او المراد العلماء والجهال قالوا معلوم عند كل من له عقل أنه لا سواء بين العلم والجهل الذي ينازع في هذا لا عقل عنده كذلك الذي ينازع بان الجاهل قد تكون له مزيه ومكانه ونحذان قلنا هذا ليس عنده عقل ومعلوم أن عند كل من له عقل أنه لا سواء بين العلم والجهل ولا بين العالم والجاهل لا هسويان البتة ولذلك نفى الله عز وجل الا سواء بينهما فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني لا يستويان العالم مع الجاهل ولا العلم مع مع الجهل قال الزجاج أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاص المعصيه والطاعه لا يستويان ومن اتصف بالطاعه ومن اتصف بالمعصيه لا يستويان كذلك العلم طاعه والجهل معصية وخاصه مع القدره عليه فحينئذ لا يساوي العالم مع مع الجاهل وقيل المراد بالذين يعلمون هم العاملون بعلمهم فإنهم المنتفعون به وهو داخل في مسبه لانه لا يصح ترتب الثواب على صفة العلم إلا العلم المقتضي أو إلا العلم المقتضي للعمل هذا تقرر عندنا قاعده ولا يعرف خلافه عن السلف البتة أنه إذا جاء ترتب الثواب والفضل على صفه العلم فالمراد به العلم الذي يترتب عليه العمل هذا لا بد ان تجعل بينهما ماذا ملازمه اما انفكاك العلم هكذا وتنسى العمل قل هذا ليس هو المراد بالكتاب والسنه فلا تتعب نفسك عين يدي لا بد ان يترتب على العلم العمل به وإلا لا يكون محلا للفضل والثناء وقيل المراد بالذين يعلمون هم العاملون بعلمهم فانهم المنتفعون به لأن من لم يعمل بمنزله من لم يعلم الذي لا يعمل بمنزلة من لم يعلم لماذا لأن العلم المراد إنما يراد للعمل فإذا انتفى العمل فالجاهل والعالم سواء ولذلك قال بعض السلف لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه انظر قال لا يزال العالم جاهلا العالم بالمسائل جاهلا بمعنى أنه لا يكون عالما في الشرع فينفع عنه وصول العلم لكونه لم يعمل بعلمه ولذلك قال ان من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم إنما يتذكر اول الالباب اي انما يتعظ ويتدبر ويتفكر اصحاب العقول وهم المؤمنون لا الكفار فانهما ان زعموا ان لهم عقولا فهي كالعدم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الايه في المفتاح نفى سبحانه التسويه بين اهله وبين غيرهم اذا نفهم ما هل, هل هنا ليس المراد بها الاستفهام فحسب وإنما هي مضمنه معنى النفي فنفى سبحانه التسويه بين أهله أي العند وبين غيرهم كما نفى التسويه بين أصحاب الجنه وأصحاب النار فقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنه سويان لا يستويان كذلك لا يسوي العالم والجاهن ولكل منهما مقام يختص به قال وهذا يدل على غايه فضلهم وشرفهم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال يعني قال تعالى فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه الايه الرابعه الايه الرابعه فامر سبحانه بسؤالهم وهذا دل على ماذا على اختصاص سؤالهم عماذا عما يتعلق بشرع الله عز وجل ودل ذلك على أن لهم ميزه ليست كغيرهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فأمر سبحانه بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهاده منهم وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله تعالى على الانبياء اذا اهل الذكر المراد بهم هنا أهل العلم أهل العلم سواء قيل أن هذه الآية قيل إن هذا نزلت في بما يتعلق بالتوراه أو الانجيل أو قيل بأن المراد بالذكر هنا القرآن سواء قيل بهذا او ذا لان النظر هنا باعتبار اللفظ فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال في اضواء البيان ولا شك ان المراد باهل الذكر اهل الوحي من المراد باهل الذكر اهل الوحي ليس المراد به أصحاب الاوصاف التي تكون دنيويه وإنما المراد به أهل الوحي والوحي هو الكتاب والسنه فمن كان متصفا بالعلم بالوحيين كتابا وسنه فدخل فهو داخل في في هذه الايه لا شك أن المراد باهل الذكر أهل الوحي الذين يعلمون ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنه كعلماء الكتاب والسنه هذا في اشاره إلى القول الآخر أن المراد بالآية ما يتعلق بالتوراه والانجيل لما لو حمل على هذا المعنى كذلك علماء الكتاب والسنه داخلهم قال فقد أمروا أي الناس أن يسالوا أهل الذكر ليفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذي هو الوحي فاسالوا ها الواو هنا تتعلق بمن بالعباد مطلق العباد مطلق المؤمنين والمسلمين فاسالوا خطاب لهم فاسال امر والامر يقتضيه الوجوب فاسالوا من اهل الذكر معلوم أن اسال افعل وعرفنا من القواعد الاصوليه أن متعلقات صيغه افعل داخله في المأمور به حينئذ ليس ليس المراد اي سؤال ترفع السماعه ولا تدري من هو الذي تساله لا قال ماذا اهل الذكر اذا لابد ان يتقرر أنه من أهل العلم فإذا لم تعلم وسألت أن آثم لو لم تعلم أن المسؤول من اهل الذكر وسالت وعملت فانت تأثم لماذا لان البارز لو على قيد سؤال هنا ليس مطلق السؤال ليس لكل أحد كلما ودت رقما ولا قناه وترفع السمعه ولا تعرف الشخص قل لا انت آثم لم تبرئ الذمه لأن المأمور به هنا مركب سؤال وعين المسؤول ليس مطلق السؤال ولذلك المثال المشهور الذي يذكره بعض الاصوليين لو قال صم يوم الاثنين فصام يوم الثلاثاء ها امتثل امتثل لم يمتثل صام قل لا ليس المراد مطلق الصوم هنا المامور به ما هذا الصوم المعين اذا صوم معين صوم بصفته الشرعيه كائن في يوم الاثنين فان وقع الصوم بالصفه الشرعيه لا في يوم الاثنين لم تمتثل وهنا سؤال معين سؤال لاهل الذكر فان وقع السؤال عن الشرع لا لأهل الذكر هل امتثلت لم يمتثل الافر قبيلا المسالتين فمن يسأل لا يجب عليه أن يعرف من يسأ أما أن يسأل ولا يدري من المسؤول هذا لم لم تبرئ الذمة ولا يجوز أن يعمل بقوله لأن لان الاصل ان يثبت اولا انه من أهل العلم ثم يتوجه له السؤال وأما مطلق السؤال هكذا بما اشتهر عند الناس والناس الان يشتهر عندهم من لم يكن من اهل العلم فالشهرة في الزمن السابق معتبره في الحكم على الشخص بكون من اهل العلم أما في هذا الزمن فلا ولذلك تجد من هو من أهل الكفر لا من العلم قد اشتهر اما في قنوات وإما في كتابات وإما الى اخره وقد وجد من الناس من يسال هؤلاء حين نقول هذا أو هذه الشهرة ليست معتبره في هذا الزمان في الحكم على الشخص بل لابد ان يسال أهل العلم على جهة الخصوص عن فلان هل هو من أهل الفقه فيسال املا وأما مجرد انه اشتهر عند الناس فهذا لا يكفي نعم قد يذكر بعض اهل العلم الشهره في الزمن السابق لانه في الزمن السابق ليست الامور كل من هب ودب يجلس للتعليم أو يفتي لا لا يفتي حتى يأخذ اجازه خطية من شيوخه اما 100 او 1000 الى بخلاف هذا الزمن والان لا كلما اعجبت قناه بشخص أظهروه واشتهر الى اخره فترتب عليه ما لا يخفى على كل عاقل اذا لابد قول جل وعلا فاساله هذا أمر ثم هو مقيد ليس مطلقا بل هو سؤال لاهل الذكر قال هنا ومن سال عن الوحي واعلم به وبيين له كان عمله به اتباعا للوحي لا تقليدا واتباع الوحي لا نزاع في صحته يعني هل يعتبر مقلدا أو لا هو من وجه ما مقلد ومن وجه ما متبع يعني الذي يسال اهل العلم ولم يكن من اهل النظر والترجيح حينئذ هل هو مقلد او لا بحسب الاصلاح المشهور عند الفقهاء والاصوليين هو مقلد ولا اشكال فيه لكن بحسب عمله بهذه الايه يكون متبعاً ل للوحي فهو من وجه متبع للنص القراني ومن وجه آخر الصلاحي هو كذلك مقلد فلا اشكان فيه والشيخ كان ينازع في مساله التقليد لكن الظاهر ان الايه تشير الى النوعين قال وإن كانت الايه تدل على نوع تقليد في الجمله أو كذلك ولذلك سماه اهل الاصول بالتقليد فهي لا تدل الا على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين وهو تقليد العامي الذي تنزل به النازله عالما من العلماء وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك العالم ولا تركه لجميع ما يقوله غيره يعني مراد رحمه الله تعالى ان الايه تشير إلى أن هذا السائل مقلد وهو كذلك لكن هل هو من التقليد المذموم أو الممدوح المامور به الثاني ليس من الأول وما ذكره من ساء الجملة ونحوه هذه مساله اصوليه مرم معنا اشاره إليه قال القرطبي رحمه الله تعالى فرض العامي الذي لا يشتغل بسن باطل من أصولها لعدم اهليته فيما لا يعلمه من امر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيساله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه يعني هذا هو فرض العامي أن يقصد أعلم أهل الزمان في بلده فإذا نزلت به نازله ساله لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علما هذا لا خلاف فيه بين العلم حتى لو كان طالب علم مبتدئ انه عامي فيجب حينئذ ان يقلد العلماء واما ان يستقل يمحث بنفسه يفتح الفتاوى وفتح الباني ثم قل رأيت والذي يبدو لي وهذا كله من الغرور الذي ابتلي به كثير من من طلبه العلم قل لا واجب عليك أن تسأل نفسك سؤالا مخصصا هل أنت من اهل الاجتهاد أو لا فاجب هل أنت من أهل الاجتهاد بمعنى انك بلغت المنزله الدرجه العليا في الاجتهاد وتحققت فيك شروط الاجتهاد إن كنت كذلك فالكتب بين يديك وانظر ورجح بين قال إن قلت لا لم ابلغ هذه الدرجه اذا رجعت فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون انت بين أمرين اما هذا او ذاك واما ان تبعد وتجزي الى اخره قل هذا ليس بمستقيم لذا يقال لم يختلف العلماء أن العامة علي تقليد علمائها وانهم المراد بقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واجمعوا على ان الاعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا اشكلت عليهم يعني الاعمى الذي لا يرى قبلة قبل شرط من شروط صحة الصلاة هذا اعمى ماذا يصنع لا بد يقلد غير ليس له الا الا تقليد قال فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه كما أن هذا هذا اعمى البصر والعامي أعمل بصيره يعني لا لا لا يميز بين الحق والباطل فيجب عليه أن يقلد يجب عليه أن, أن يقلد قال وكذلك لم يختلف العلماء كل اجماع الاخلاف في كل ذلك اجماع العامي مقلد بالاجماع واجبه وفرضه في الشريعة بالاجماع أن يقلد عالما ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يجتهد وإنما يجب عليه أن يسال اهل العلم فيأخذ ميم بفتوى ولا يجوز ان يخرج عن عن قولي ولذلك تكلموا في مساله تتبع الرخص إذا سال عالما فافتاه هل يجوز له ان يسال غيره الجواب الاصل لا اصل لا يجوز سالت شخصا واحدا فافتاك نعم وجب عليك أن تعمل لهذا النص فاساله اهل الذكر حينئذ أهل الذكر هنا إن كان المراد به جهه العموم هذا اذا اجتمع العلماء وصار اجماعا نحو ذلك أو اصدروا بيانا كما قد يكون في بعض المواضع لكن إذا سألت شخصا معينا تعين انت مخير قبل قبل السؤال فتختار لكن إذا اخترت أن هذا من اعلم اهل الارض او انه اهل للفتوى فسألته حين يلزمك العمل ب بجوابه قال وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتوى لا يجوز لها الفتوى ان تفتي في دين الله عز وجل لان الفتوى جمع فتوى والفتوى هي اخبار عن حكم الله عز وجل ليس فيها الزام لكن اخبار هل يجوز للعامي أن يقول الله عز وجل اوجب كذا وحرم كذا لا يجوز اذا هذا حكم عام لكل من لم يكن اهلا للاجتهاد قال ولم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتوى لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم يعني ليس اهلا للنظر بالاجتهاد اذا قول جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا فيه بيان لمزيه وفضيله اهل العلم اذ قيد الله عز وجل سائر المؤمنين بقول العلماء ان لا يجوز الخروج عن اقوالهم وقال في الايه الخامسه وما يعقلها إلا العالمون وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون قال الطبر يقول تعالى ذكره وهذه الأمثال وهي الاشباه والنظائر نضربها للناس اي نمثلها ونشبهها ونحتج بها للناس وما يعقلها إلا العالمون يقول تعالى ذكره وما يعقل أنه اصيبت اصيب بهذه الأمثال التي نضربها للناس منهم الصواب والحق فيما ضربت له مثلا إلا العالمون بالله ايات يعني لا يعرف تنزيل هذه الأمثال الا العالم وقال ابن كثير أي وما يفهمها ويتدبرها الا الراسخون في العلم المتضلعون منه ولا وما يفهمها اي الامثال ويتدبرها الا الراسخون في العلم المتضلعون منهم قال ابن القيم في القرآن بضعة و40 وكان بعض السلف اذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لس من العالمين وما يعقلها إلا الا العالمون يعني لا يفهمها ولا يتدبر هذه الأمثال إلا أهل العلم بل كما قال ابن كثير الراسقون المتطلعون فيه وقال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم بل هو أي القران في احد الوجهين بل هو ايات بينات في صدور الذين أهل العلم مدح الله سبحانه أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبه لهم دون غيرهم فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأملهم قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن كثير أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا يحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظا وتلاوه وتفسيرا كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد اعطي ما آمن على مثله البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه فارجو أن نكون أكثرهم تابعا قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الله وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الطبري يقول تعالى ذكره إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وانه يفعل ما يريد لأن من علم ذلك ايقن بعقابه على معصيته من كان عالما بالله عز وجل باسماءه وصفاته وافعاله وقدرته على كل شيء ان بيد بيده الجنه والنار نحو ذلك فهذا لا يقدم على معصيته لا يقدم على معصيته واذا كان كذلك حينئذ قد تلبس به بالخشيه قال لأن من علم ذلك ايقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشيه منه أن يعاقبه قال ابن كثير اي انما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأن الخشيه كما هو معلوم خوف مقرون بعلم ليس مطلق الخوف وانما هو خوف مقرون بعلم قال من كثير انما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفه للعظيم القديل العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالاسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به اكمل كانت الخشية له أعظم واكثر اذا الخشية زياده ونقصا تدور مع معرفة الله تعالى باسماءه وصفاته فمن كان أعرف بالله عز وجل كان له اخشى من من غيره وهذا يدل على أن الخشية تتفاوت تزيد وتنقص لان المعرفة بالله تعالى تزيد وتنقص قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير وقال ابن لهيع عن ابن ابي عمرو عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا واحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وايمن انه ملاقيه ومحاسب بعمله يعني جمع بين العلم والعمل وقال سعيد بن جبير الخشيه هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل وقال الحسن البصري العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغم فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه ثم تلا الحسن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وعلي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثره الخشيه والخشيه يرثها العمل به بالعلم وهذا كما ذكرنا سابقا اطباق السلف على أن العلم ليس هو المسائل العلم هو خشية الله تعالى وذلك لا يكون إلا بالعمل بالعلم وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك ان مالك رحمه الله تعالى قال إن العلم ليس بكثره الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب قال أحمد بن صالح المصري معناه أن الخشيه لا تدرك بكثره الروايه واما العلم الذي فرض الله عز وجل ان يتبع فانما هو الكتاب والسنه وما جاء عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالروايه ويكون تاويل قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه يعني مراد السلف بالمسائل التي تتلقى من الشرع لكنها ليست كافية في ثبوت الفضل لذلك العلمي وقال سفيان الثوري عن ابي حيان التميمي عن رجل قال كان يقال العلماء ثلاثه عالم بالله عالم بأمر الله عالم بالله يعني بذاته واسماؤه وصفاته عالم بأمر الله يعني بالحلال والحرام لانه قد يعلم الشخص ماذا قد يعلم علم الحلال والحرام ويكون فيما يتعلق بالله من اجهل الناس ولذلك تجد مثلا الشاعر ومن نحا نحوهم أو المعتزله قد تجد فيه من هو فقيه يعني له منزلته في علم الحلال والحرام لكنه فيما يتعلق باسماء البارئه لله على وصفاته هو من اجهل الناس بل اجهل الناس عوام المسلمين خير منه والذي يعتقد بأن الله تعالى في كل مكان وانه السوله على العرش وانه لا يرى في الاخره الى اخره هذا لم يعرف الا عزوجا هو من اجهل الناس والذي يعلم ذلك من عامه المسلمين هو اعلم منهم اذا قد يوجد من هو عالم بأمر الله بالحلال الحلال والحرام لكنه لا يعرف الله عز وجل والمثال الذي ذكرته واضح لكم اذا العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله فيعلم الله عز وجل باسماءه وصفاته لكن قد لا يعرف شيئا مما يتعلق بالحلال والحرام وعالم بامر الله ليس بعالم بالله قال فالعالم بامر الله وبامر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض علم الحلال والحرام والعالم بالله ليس بعالم بامر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل قال ابن رجب رحمه الله تعالى فلما زادت معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بربه زادت خشيته له وتقواه لان التقوى مرتبطه بالعلم بالله عز وجل فان العلم التام يسلزم الخشيه كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وافعاله وأحكامه اعلم كان له اخشى واتقى وانما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله تعالى وقال أيضا دلت هذه الايه على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق إنما يخشى الله من عباده العلماء اذا من الذي يخشى العلماء غير العلماء لا يخشون الله دلل عليه بالمفهوم قال رحمه الله تعالى دلت هذه الايه على اثبات الخشيه للعلماء بالاتفاق وعلى نفيها عن غيرهم على أصح القولين وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضا هذا استنباط حسن من الامام المرجعي باراهيم عليه دلت هذه الايه على أن العلماء من أهل الخشية وان من انتفت عنه الخشية فليس من أهل العلم ليس من العلماء لماذا لان الخشيه مرتبطه بالعلم بالله عز وجل واذا كان كذلك فمن لم يخشى الله تعالى لم يعرفه ومن لم يعرف الله عز وجل ليس من ليس من اهل العلم قال مجاهد إنما العالم من خشي الله عز وجل قال مسروق كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا فمن كان أعلم بالله كان اخشاه لهم قال الربيع ابن أنس من لم يخشى الله فليس بعالم وقال الشعبي العالم من خاف الله اذا دلت هذه الايه على أن أهل الخشيه هم العلماء وأن الخشية محصوره في العلماء وانمافيه عن عن غيرهم ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله وقال اولئك هم خير البرية الى قوله ذلك لمن خشى ربهم إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك أي الموصوفون بما ذكر هم خير البرية يعني الخليقة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك يعني الجزاء والثواب لمن خشى ربه ودلت الايه السابقه على أن الذي يخشى ربه من العلماء الجمع بين ايتين يدل على على ذا قال الطبري يقول تعالى ذكر هذا الخبر الذي وصفته ووعدته الذين امنوا وعملوا الصالحات يوم القيامه لمن خشى ربه يقول لمن خاف الله في الدنيا في سره وعلى نياته فاتقاه باداء فرائضه واجتناب معاصيه وبالله التوفيق وقال ابن كثير رحم الله تعالى أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كانه يراه وقد علم أنه لم يره فانه وقد علم انه لا الا يراه ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى استئناسا بالآية السابقه ولذلك قدمها قال فاقتضت الايتان يعني الايه الاولى ايه فاطر انما يخشى الله من عباد العلماء والآية الثانية بقوله ذلك لمن خشي ربه فاقتضت الايتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وهذا محل اتفاق وإنما وقع النزاع هل غير العلماء ينفع عنهم الخشيه او لا صح ابن رجب نعم قالوا أن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية خير البريه يعني خير الخليقه الناس فينتج من الايتين تركيب الايتين أن العلماء هم خير البرية صحيح نعم اذا هذا استدلال حسن من المصنف رحمه الله تعالى وهذا يؤكد ما ذكرته لكم مرارا أن الاحكام الشرعيه منها ما دليلها مركب بين دليلين من الاحكام الشرعيه والمسائل المستنبطه سواء كانت تتعلق بالتفسير او بالحديث أو بالفقه منه ما دليله بسيط يعني النظر يكون في ايه فقط ولا يحتاج في بيانه الى ايه اخرى فهنا اذا يسمى الدليل بسيطا وأما إذا كان النظر فيه بالجمع بين الدليلين فهو مركب وهنا النتيجه أن العلماء خير البريه هذا مركب من من دليلين اذا ذكر المصطفى رحمه الله ثمان ايات كلها تدل على فضل العلم وفضل العلماء بما ذكر من كلام أهل العلم المفسر لهذه الايات والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين